ا ل س ل ا م على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين تكلمنا في الدرس الماضي على من تجب عليه ا ل ص ل ا ة ومتى يؤمر ا ل إ ن س ا ن بقضائها ومن الذي يؤمر بقضائها ومتى يجب القضاء و ا ل آ ن نريد أ ن نتكلم على ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة قال الامام النووي رحمه الله ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة ا ل س ن ة كلمة السنة قبل ما نتكلم عنها هنا تطلق ويراد بها الفرد وتطلق ويراد بها المندوب وتطلق ويراد بها المكروه وتطلق ويراد بها الحرام ليس المراد أ ن فعل الحرام س ن ة بمعنى أ ن ه مندوب لا يعني أ ن ه حرام ثبت ب ا ل س ن ة ومكروه ثبت ب ا ل س ن ة ومندوب ثبت ب ا ل س ن ة وواجب ثبت ب ا ل س ن ة ومباح ثبت ب ا ل س ن ة ف ا ل س ن ة تثبت بها جميع ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة فليست الاحكام ا ل ش ر ع ي ة ا ل ث ا ب ت ة ب ا ل س ن ة م ق ص و ر ة فقط على المندوب كما يتوهم بعض الناس من قولنا هذا س ن ة قد نقول هذا س ن ة يعني ثابت ب ا ل س ن ة وهو بالواقع ارض وقد يكون حرام يعني حرام ثبت بالسنه يعني حرم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي الذي لا يتلى الوحي عندنا يقسم إ ل ى قسمين وحي متلو ووحي غير متلو الوحي المسلو ا ل ق ر آ ن الكريم أ ن ز ل ه الله تعالى لفظا ومعنى على نبينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والوحي الذي لا يتلى هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى من عند الله واللقب من عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا ب ا ل ن س ب ة ل م ع م ه السنه بشكل هام ولكن إ ذ ا أ ط ل ق ت قالوا هذا العمل ا ل س ن ة خ ا ل ب الاستعمالات يراد به انه من دون ولكن ليس دائما قد يطلق الفقهاء ك ل م ة هذا العمل ث ا ل ه ا ل س ن ة أ و هذا س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد به أ ن ه واجب ف إ ذ ا ا ل أ ح ك ا م ا ل خ م س ة تثبت ب ا ل س ن ة وليست ا ل س ن ة ق ا ص ر ة على المندوب فقط إ ل ا أ ن غالبا ل استعمال أ و غالب اطلاق الفقهاء يطلقون ا ل س ن ة على المندوب يطلقون ا ل س ن ة على المندوب و إ ذ ا أ ر ا د و ا غيره خ ص ف و ه يعني قالوا هذا الحكم الشرج الواجب ثابتون ب ا ل س ن ة حتى لا ي ل ت ه ا على الناس ف ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة س ن ة وهنا يصح ح لنا أ ن نفهم المعنيين من ثبت ب ا ل س ن ة وهو مندوب بنفس الوقت طبعا هو مراد ا ل آ ن ا ل أ ذ ا ن هو ا ق ا م ة ا ل س ن ة أ ي أ ن ه مندوب لكن نحن أ ي ض ا سنعلم أ ن ا ل أ ذ ا ن ثابت من س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم ب ك ي ف ي ة طبعا وليس اصل ا ل م ش ر و ع ي ة ا ل أ ذ ا ن في ا ل ل غ ة هو ا ل إ ع ل ا م كما في قول الله تعالى و أ ذ ن في الناس بالحج أ ي أ ع ل م ه م وشرعا قول مقصوص يعلم به وقت ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة ل أ ن ه سيمر معنا أ ن ه لا يؤذن بغير الصلوات ا ل م ف ر و ض ة ا ل أ ذ ا ن مقطف بالصلوات ا ل م ف ر و ض ة و أ م ا ا ل ص ل ا ة التي ليست م ف ر و ض ة كالجيدين مثلا لها نداء مقصود وغيرها من الصلوات ليس له نداء أ ص ل ا ا ل أ ذ ا ن شرعا قول مخصوص يعلم به وقت ا ل ص ل ا ة ا ل م ف ر و ض ة و ا ل ا ص ض فيه قبل إ ج م ا ع نحن عندنا بسر الشق د ي ث ب ت ب ا ل ق ر آ ن ع ي قد يثبت بالقران آ ن و ل س ة و ا ل إ ج م ا بالقرآن ا ع قد يثبت ل و س ن ة و ا ل إ ج م ا ع وقد ا ل ي ا س و ق يثبت بمصادر ت د ر ي ج ي ة أ خ ر ى فلا مانع عندنا ان تجتمع ا د ل اجلة على مدلول واحد بالدليل الشرعي عندنا يعني لا مانع ان تجتمع لادله على, على مدلول واحد ما في مانع في وهنا ا ل ا ذ ا ن ثبت ب ا ل ق ر آ ن م ش ر و ع ي ت ه وثبت ب ا ل س ن ة واجمعت امته و ا ق ص د فيه قبل الاجماع يعني هو شيء مجمع عليه والدليل قبل الاجماع أنا في عندنا شيء مصدر تشريعي ا ب قبل الاجماع وهو ا ل ق ر آ ن و س ن ة النبي عليه الصلاه والسلام ل أ ن ا ل إ ج م ا ع ما ينعقد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل إ ج م ا ع من شرطه أ ن يكون في عصر غير عصر الرسول ل أ ن ه من كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتدين. اجماع و المجتهدين ع ا اتفاق المجتهدين من أ م ه محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في ع ص ا غير عصر الرسول وماذا قلنا اتفاق المجتهدين يجب ان يتفق جميع المجتهدين في العصر على حكم واقعه من الوقائع فلو ا س ت م ع و ا في عهد رسول الله ل و د ان يكون رسول الله فيهم لانه سيد المجتهدين اذا قلنا بان الرسول الله عليه بسأل خلافية عند فاذا اجتمع فاذا اقر على ما ذهبوا قصوديين وافقهم القول صلى عليه وسلم بسأل على اليهم قوله لانه هو الرسول عند هو يشتهد ما و َ إ ِ ذ َ ا خالفهم َََُْ فالامر ْ اولا واخيرا يرجع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فلا ينعقد الاجماع في, إلا في عهد رسول الله فإذا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ح ا د ث ة لم يرد فيها نص وبعد ر د فيها و ذلك ينزل الوحي مؤيدا لما ذهب إ ل ي ه المجتهدون في قياسهم لا مانع من هذا عقلا ليس القياس لم من شرط متأخر النفس فإذا يكون دائما فيها قبل عن فيها تجمع القرآن و اما ل س ن ة أ ا ل ق ر آ ن فقول الله تعالى واذا ناديتم إذا الى إ الصلاه اتخذوها عزوا ولعبا ة الصلاة نعم الصحيحين فليؤذن عن بن بن الأنصار عبد عبد لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم م وخبر وفي أبي داودة أبي بالإستاذ حضرت ربيه إذا الصحيح الله قال زيد أنه أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلوات ا س ت و ر رسول الله مع ا ل ص ح ا ب ة ماذا يعملون من أ ج ل أ ن يجمعوا الناس على ا ل ص ل ا ة فاقترحت اقتراحات ثم قالوا ليضرب الناقوس حتى يجتمع الناس قال عبد الله بن زيد ي قاف و ل لي و أ ن ا نائم رجل يحمل ناقوسا في يحمل ناقوس في فقلت ي يده يحمل ن ا و يا عبد الله يعني ع بن د ا ل ل ه ب زيد يقول ل ح الناقوس. اتبيع م ل الناقوس أ الناقوس حتى يضرب به فيجتمع الناس فقال وما تصنع به قلت ندعو به الى الصلاه فقال اولا ادلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر، الله أكبر، إلى آخر الأذان يعني له كلمات الأذان التي إلى له أكبر أكبر ذكر آخر ر يعني ن ع فلما ه ا ا آ ن ث ر اصبحت ل ر في الرؤية غير ثم قال وتقول إذا قلت الله, أكبر، الله, أكبر، الله أكبر، إلى آخر فلما ق اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ف أ خ ب ر ت ه بما ر أ ي ت ه فقال إ ن ه ا رؤيا حق إ ن شاء الله تعالى قلت الى بلال فالق عليه ما رايته فلن يؤذن به فانه امدى صوتا منك فكنت مع بلال فجعلت القيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن اذان فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعث ب... بعثك بالحق يا رسول الله لقد رايت مثنرا يعني أ ن رؤيا عبد الله بن زيد وافقت رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال صلى الله عليه وسلم فللائحا وهذا مما ر آ ه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيد بالوحي وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسائل كثيره متعدده اقترح أجياء أ ونزل ت م ى أجياء و ن الوحي مطابقا له وهذه ا ل م س أ ل ة و ا ح د ة من تلك المسائل وهذا عبد الله بن زيد أ ي ض ا كلي في المنام ما أ و ح ا ه الله تعالى لنبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد يقول ق الرؤيا ئ ا ل لا تثبت بها الاحفاء إ ل ا برؤيا عبد الله بن زيد ولا برؤيا عمر بن الخطاب وإنما الوحي بهذه الرؤية بتأييد لهذه ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة س ن ة ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لم ي أ م ر بهما في حديث ا ل أ ع ر ا ب ي مع ذكر الوضوء والاستقبال واركان أ ر ك ن يعني النبي الصلاة الصلاة والسلام في حديث المسيح صلاته عليه في حديث م معنا و ت ل م من مرة هو أم عنه هو أكثر ل ب ب ا ا في أ ر ك الصلاه ة وأحكام إذا الأمان واجبا فرضا شرطا او ركنا او واجبا لامره به صلى الله عليه وسلم في الحديث اما ولم ي أ م ر ه به يدلنا هذا على انه مندوب وليس بواجب نعم ولقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل لاتهموا س ه ا ل ب خ ا ر ي ر و ا ه البخاري, رواه البخاري. والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يرغب الناس فيه وليس فيه إ ش ع ا ر بالوجوب أ ي الناس يتخلفون عنه وما أ ن ت عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ولكن أ ر ا د أ ن يرغبهم فقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف ا ل أ و ل ل ا ت ه م و عليه اين ج ع ل و ا قرعه فيما بينهم ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ه س ن ة يعني كلاهما مندوب و ا ل س ن ة والمندوب و المندوب س ت ح ب و ا ل ف ل ع ن ن بمعنى ا ا الأشياء التي ا ح د وهي ي ث طاعدها والمستحب ل يعاقب ن د و و ب ا ل م و ا ل ن ف ل و ا ل ع ن ة إ ذ ا أطلقت ه ك ذ ا ا ل م ر ا د و ه ذ ه الاشياء أ ل ف ا ل أ أو التي أ ف ع ا ا ل ل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وقيل كفاية يعني في فرض ضعيف ب أ ن ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة ه م ا ق ر ض ك ف ا ي ة و إ ن م ا يشرعان ل م ك ت و ب ه يعني لا يشرعان دائما لكل الصلوات و إ ن م ا يشرعان ل م ك ت و ب ه دون غيرها من سائر الصلوات ك ا ل س ن ن ولو كانت ر ا ت ب ة ما يشرع لها لا أ ذ ا ن ولا إ ق ا م ة و ا ل ص ل ا ة ا ل ج ن ا ز ة لا يشرع لها لا أ ذ ا ن و لا إ ق ا م ة و الصلاه ا ل م ب ذ و ر ة مع أ ن ه ا و ا ج ب ة يجب على ا ل إ ن س ا ن الوفاء بنبره إ ل ا انه لا يؤذن لهذه الصلاه ولا يقيم بل يكرهان كما صرح به صاحب الانوار أ ن و ر صرح الإمام الزلزبيدي وكما به صاحب ا ل به أ و غيره و إ ن م ا يسرعان ل م ك ت و ب ة طيب في العيد ماذا يقول ويقال في العيد ماذا الإنسان قال و ن ح و ه من كل ن س ل تسرع فيه ا ل ج م ا ع ة مثل ا ل ك ت و ب والاستسقاء والتراويح قال ا ل ص ل ا ة ج ا م ع ة ا ل ص ل ا ة م ن ص و ب ة الاولى بها ان تنصب نصب على الاغراء كما في قولنا يعني مثل نصب على التعذير الازهد يعني احذر ا ل أ س د وهنا ا ل ص ل ا ة يعني اغريه ب ا ل ص ل ا ة منصوبه على ا ل ا غ ا ء لم نصب على التحذير الصلاه ج ا م ع ة ويجوز ان تقول الصلاه ج ا م ع ة مبتدى وخبر نعم يعني الصلاه جامعه ة اردموا ا ل ل ص حال كونها ج ا م ع ة واذا قلنا الصلاه ج ا م ع ة مبتدى وخبر والجديد ا ل آ ن ا ت ر ك م لنا في المره الماضيه اذا قال ا ل ا م ا ن النووي في الجديد كذا يعني ان القديم على خلافه بمجرد قول الامام النووي في منهاجه الجديد كذا نفهم منه م ب ا ش ر ة ان القديم على خلافه ما يحتاج سواء ه رص على القديم ام لم ي ن ص عليه سواه انص على القديم على أ م لم ينص على اخذ الشرطه في كتابه قال و إ ذ ا قلت الجديد كذا فالقديم خلافه يعني مذهب ا ل إ م ا م الشافعي القديم الذي أ م ل ا ه في بغداد قبل أ ن يهاجر إ ل ى مصر على خلافه نجبه والجديد نجبه للمنفرد يعني أ ن ا ل أ ذ ا ن يسرع ل ل ج م ا ع ة ويسرع لصلاه الفرد إ ذ ا صلى في بيته يندب له أ ن يؤذن و أ ن يقيم والجديد ندبه أي ا للمنفرد أ في بلد أ و صحراء إ ذ ا أ ر اراد د الصلاة لما و ه البخارج ب عن ع الصلاه ل الرحمن ه بن عبد الرحمن بن أبي ع ع سعيد ص أن أبا ا خ د ر ي ق ل قال لو إني ف أ ذ ن ت ب ا ل ص ل ا ة فارفع صوتك بالنداء ف إ ن ه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إ ن س ولا شيء إ ل ا ج ه د له يوم ا ل ق ي ا م ة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قال له هذا آل الذي ق ل ت لك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن يستحق ل ل إ ن س ا ن ولو كان منفردا أ ن يؤذن ل ل ص ل ا ة و أ ن يقيم ويرفع بها صوته ل أ ن ه لا يسمع مدى صوت مؤذن إ ن س ولا جن ولا شيء إ ل ا ويستغفر له وهذه يعني ف ض ي ل ة ع ظ ي م ة يجب على الانسان ان يحافظ عليه الا إ شهد له يوم ا ل ق ي ا م ة و ا ل ج د ي د ندبه للمنفرد ويرفع صوته إ ل ا بمسجد وقعت فيه ج م ا ع ة يؤذن ويرفع صوت ه إ ذ ا كان في بيته ما يصنعه احد أ و كان في البلده وفي وقت الاذان ولو كان خارج وقت ا ل أ ذ ا ن م دام ما في بذله على البشر ولكن لو جاء إ ن س ا ن إ ل ى المسجد وقد صلى الناس في المسجد و ا ن ص ر ق و ا إ ل ى بيوتهم جاء بعد س ا ع ة أ و بعد ساعتين من أ ذ ا ن الصغر والناس في النوم مثلا و أ ذ ن بصوت مرتفع يعمل في الناس ان ي ظ ن الناس ان عفا قد اذن او م ل ذ ي حدث حتى اذن م ر ة ث ا ن ي ة ف إ ذ ا جاء وقت النداء ا ل أ و ل وكان أ ذ ن و مؤذنا يرفع صوته حتى يؤلم الناس و أ م ا إ ذ ا جاء بعد النداء ا ل أ و ل في ا ل ن س ج د فيندب له أ ن يؤذن بصوت م ن خ ف ض ت ح ي سيسمع نفسه أ و يسمع ا ل ج م ا ع ة ا ل ج د ي د ة التي جاءت من أ ج ل ا ل ص ل ا إذا كانوا جماعة في سفر خ ويقيم ة من ا ل ى او ة للفائده م وارادوا ت للفائتة. للفائتة طبعا ج ي يسن د قلنا والمقام الاذان ا المؤداء وأما الفائتة للفائتة ويقيم خلافة فيها بين القديم والجديد قال و لا يؤذن, يؤذن في المذهب ج د د ي يؤذن في ولا ل ا الجديد يقيم للفائده ولا يؤذن لها مذهب إمام لما أحمد عنهما مسنديهما وسلم رواه الله الله عليه بإسناد النبي الشافع الجديد قال الشافعي تعالى ليش؟ صلى في رضي صحيح أن فاته يوم الخمدق الصلوات فقضاها ولم يؤذن لها هذا دليل الامام الشافعي في الجديد ان الصلاه ا ل ف ا ئ ت ة يقيم لها ولا يؤذن و أ م ا مذهبه القديم فهو انه يقيم للصلاه ا ل ف ا ئ ت ة ويؤذن وانا قلت لكم في مرات م ا ض ي ة أ ان الفتوى في مذهبنا على مذهب الشافعي الجديد الذي ا م ل ه على أ ص ح ا ب ه في مصر وتبرئ من مذهبه القديم اي خالف فيما خالف علامة الذفعي نفسه فيها بين مذهب مذهب القديم والجديد الجديد القديم الرواه عني هنا وقال الى الرواه على فتوى فتوى فلا احل و يعني ما أ ج ع ل ه في علم يكون مسؤول عن هذه الفتوى ا ل ذ ي يعني ما أجعل رجع عن اهتمام الشافعي و أ ص ح ا ب ه ي خ ط و ن بالجديد إ ل ا في سبع ع ش ر ة م س أ ل ة أ ف ت ى بها الاصحاب على القديم مع ان الشافعيه رجع عنها و أ ف ت ى في الجديد بخلافها وذلك ل أ ن الاصحاب رضوان الله عليهم وجدوا أ ن الدليل يؤيد مذهب الشافعي القديم ولا يؤيد مذهبه الجديد وبناء على ذلك وبناء على قوله إ ذ ا صح الحديث فهو مذهبي رجح الاصحاب رضوان الله عليهم ف ت و ه في القديم في سبع ة ع ش ر ة مساله خالف فيها ا ل جديد وستوى فيها على القديم من المثال المثال في المرة الماضية ذكرناها التي في وقت المغرب قلنا مذهبه الجديد ان وقت المغرب ضيق والمذهب القديم أ ن الوقت متسع ف أ ف ت ى الاصحاب ه على المذهب القديم ولم يفتو على المذهب الجديد والمسألة ولا وفي ويقيم النووي والله الثانية هنا في مذهبه الجديد للفائسة القديم أنه يؤذل لها ويقيم قال قلت القديم يؤذل يؤذل قلت مذهبه يقيم مذهبه أعلم أنه أنه أظهر في قلت القديم أ ظ ه ر و ا والله اعلم ليه القديم أظهر؟ قال لانه صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي هو و أ ص ح ا ب ه لما كانوا راجعين في غزوه من الغزوات في طريق ي عودته د إلى ل ا م نزل ة ن رسول الله صلى الله عليه وسلم واديا من الوديان و أ م ر بلالا أ ن يكلا لهم الفجر ونام رسول الله و أ ص ح ا ب ه وكلا َََ بلال الفجر ََ الا َّ أ َ ن َّ هنا َُ غلبته ََ عيناه َْ فنام َ وما َ استيقظ ْ الجميع َِ الا َّ حينما ََ ضربته َََُْ مشرك ُ ا ل َّ فالنبي استدعى بلال وقالوا كيف نمت فقالوا يا رسول الله اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسك فلما غلبته عيناه فنام ليس بيدي فالنبي عليه الصلاه والسلام قال ان هذا واد به شيطان وامر اصحابه ي ر ت ح ل و ف ل ا خرجوا من ا ل و ا أ م ر بلال فاذن ل ل ص ل ا ة و أ ق ا م وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاه الفجر فهذا دليل على ان الصلاه يؤذن لها ويقام وكونه ما اقام في الخمسه ليس معنى هذا ان العباده غير مشروعه لانه فعلها في وقت اخر ل أ ن ه صلى الله عليه وسلم لما نام في الوادي هو واصحابه حتى طلعت الشمس فساروا حتى ارتفعت الشمس ثم نزل صلى الله عليه وسلم فتوضا ثم أ ذ ن بلال رضي الله عنه ب ا ل ص ل ا ة فصلى صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى ص ل ا ة الغداه فصنع كما كان يصنع كل يوم نحن حكينا يعني ا ع ن ي ا ي ه الفاسق ذ ن و أ ق ا م كونه ما أ ذ ن في الخندق ومعناها أ ن ه ا ل أ ذ ا ن غير مشغول لانه أ ذ ن في غ ي ر ه ا ف إ ن كانت فوائد ع ن د م ج م و ع ة من الصلوات ا ل ف ا ئ ت ة يريد قضاءها هل يؤذن لكل ص ل ا ة قال لا يؤذن أ ذ ا ن ا واحدا لجميع الصلوات إ ل ا أ ن ه يقيم لكل ص ل ا ة إ ق ا م ة منفرده د ة فإن ف كانت ا و ئ لم يؤذن لغير ا ل أ و ل ى بلا خلاف كما ذكره ا ل إ م ا م الرافعي في المحرر والشرح الكبير وكما ذكره الإمام النووي إ م م ا ا ل في ا ل ر و ض ة لانه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء ب م ز د ل ف ة باذان, وإقامتين. بأذان واحد واقامتين رواه البخاري ومسلم من ر و ا ي ة جابر ورويا ا من ر و ا ي ة ابن عمر أ ن ه صلاهما ب إ ق ا م ت ي ن ف إ ن كانت فوائد لم, لم يؤذن لغير الاولى أ و ل هل ى ل للرجال ج ا ع تسرع ة فقط أم ر نره ج ا ما أنا ل لما ل لن للنساء والرجال, لما كنا نقرأ في للنساء والرجال. فإذا كانت جماعة النساء يصلي كانت يريدنا أن تسرع جماعة جماعة فإذا قائمة هل يؤذننا كما يؤذن الرجال قال ويندب ل ج م ا ع ة النساء ا ل إ ق ا م ه لا على الاذان يندب ة النساء الإقامة ل أ على المشهور ل أ ن ا ل م ر أ ة عندما تؤذن وترفع صوتها ب ا ل أ ذ ا ن وتحسن صوتها به قد يؤدي الى الفتنه قد يؤدي الى سد ه فسد للباب ما تؤذن ا ل م ر أ ة ويندب ل ج م ا ع ة النساء ا ل ا ق ا م ة ل ل أ ذ ا ن على ا ل م ج ه و ر ل ق ا م ة من أ ج ل أ ن تستنهض الناس ل ل ص ل ا ة وبصوت لا يسمعه إ ل ا الحاضرات فرق ما بين بين ا ل أ ذ ا ن و ل أ ن ه لم يثبت أ ن امراه أ ذ ن ت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الأذان كيفية قال والاذان مسنا و ا ل إ ق ا م ة فرادى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, أكبر. اشهدوا ن لا إ ل ه الا الله اشهدوا ن لا إ ل ه إ ل ا الله مسنا اشهدوا ن محمدا رسول الله اشهدوا ن م ح م د رسول الله اما في الاقامه سيفرق الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله إ ل ا لفظ ا ل إ ق ا م ه ف إ ن ه ي س ن ي قد قامت الصلاة قد ا الصلاة م ت ق قامت ا ل ص ل ا ة ويسن إ د ر ا ج ه ا وترتيله والترجيع فيه ب ا ل ن س ب ة ل ل ا ق ا م ة يسن أ ن يدرجها ا ل ن س ا ن درجا ما ي ب ط ئ بها الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر اشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله اشهد ان م ح م د رسول الله و أ م ا ا ل أ ذ ا ن يندب ترتيله و ا ل ت أ ن ي به ل أ ن ه يريد به ا ل إ ع ل ا م و يندب له رفع الصوت و مده وهذا ما يكون في ح ا ل ة ا ل إ د ر ا ج و في ح ا ل ة ا ل س ر ع ة و لذلك يندب له أ ن يت... يرسله و أ ن يكون صوته فيه مرتفعا و أ ن يندب م د و ي الترجيع فيه الترتيع في الاذان هو ان ي أ ت ي بالشهادتين سرا قبل ان ي أ ت ي بهما شهرا يقول اشهد ان لا اله الا الله قبل ان ياذن بها بصوت مرتفع ه ذ ا في نفسه وبعد ذلك يؤذن بها بصوت مرتفع وقد ثبت ا ل ت ر ج ي ع في الاذان في صحيح مسلم رضي الله تعالى عنه والتسويب في الصبح بان يقول في ص ل ا ة الصبح بعد الحيعلتين ا ل ص ل ا ة خير من النوم وغيره ب إ ث ن ا د جيد و ق ص ب الصبح ي ع ن ي د و ن الظهر والعصر والمغرب والعشاء بما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم فيذكره ب أ ن ا ل ص ل ا ة خير من النوم والتسويق في ص ل ا ة الصبح شامل ل ل أ ذ ا ن ي ن ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل و ا ل أ ذ ا ن الثاني وهو المعتمد عندنا وينفتى بعض أ ص ح ا ب ن ا ب أ ن ا ل ت س و ي ب في ا ل أ ذ ا ن الثاني دون ا ل أ ذ ا ن ا ل أ و ل لكن المعتمد على ما ص ح ع ه ا ل إ م ا م النووي في التحقيق أ ن ا ل ت س و ي ب يكون في أ ذ ا ن ي ن الاذان ا ل أ و ل و ا ل أ ذ ا ن الثاني ويسن يؤذينا أن يؤذن قائما للتبك ما يؤذن وهو ج ا ل ح ولا يؤذن إ ل ى ج ه ة غير ج ه ة ا ل ق ب ل ة ويسن أ ن يؤذن قائما ً متجها ً ل ل ق ب ل ة ويجب تركيبه وموالاته لذنب سنه مندوب ولكن لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يعبث به يجب عليه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يؤذن ا ل أ ذ ا ن المشروع أ ن يؤذنه على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان يفعل في عاته على الترتيب المعبود فلا يجوز له تركيزه ومن فعل هذا فقد عطى يجب ترتيبه ويجب موالاته ب أ ن لا يفصل بين الكلمات فاصل ف إ ذ ا فصل ما بين كلماته بكلام طويل ف إ ن ه يعيد ا ل أ ذ ا ن من ا ل أ و ل ل أ ن ه قطع ا ل م و ا ل ا فيسترهف ا ل أ ذ ا ن من الجديد ويعيده ولا يثني عليه و أ م ا إ ذ ا كانت ك ل م ة ي س ي ر ة ا ل أ و ل ى أن ل ا يقول أ ي ك ل م ة ف إ ذ ا قال شيء بسيط جدا لا مانع منه إ ذ ا لم يكن قاطعا ب ا ل أ ذ ا ن ف إ ذ ا قال الكلام وضابط الطول و ا ل ق ط ر هو العرب عند ذلك يبطل أ ذ ا ن ه ويعيد ا ل أ ذ ا ن من جديد هذا شروط ا ل أ ذ ا ن مندوباته و أ م ا شرط المؤذن ما هي شروط المؤذن ق ا ل شرط المؤذن ا ل إ س ل ا م الكافر ما يصح أ ذ ا ن ه لعدم أ ه ل ي ت ه لعباده و ل أ ن ه لا يعتقد ا ل ص ل ا ة التي يدعو إ ل ي ه ا في هذا ا ل أ ذ ا ن ف إ ذ ا دعا إ ل ي ه ا كان ت ا ل م س ت ه ز ئ بها فلا يصح منه ا ل أ ذ ا ن والتمييز ليس المراد بالتمييز البلوغ و إ ن م ا أ ن يصبح الصبي مميزا ل ل أ م و ر بعضها عن بعض وقد جعل العلماء م ج م و ع ة من الضوابط للتمييز بعضهم قال هو الذي يعرف يمينه من ش م ا ل ه وبعضهم قال هو الذي يعرف السؤال الجواب ويرد يقوم السؤال ويرد الجواب وبعضهم قال هو ا ل ذ ي ي أ ك ل وحده وبعضهم ض ب و ا بالسن فقال ست سنين او سبع سنين ف ا ل ا ب ت كلها تقريبا م ت ق ا ر ب ة الصبي المميز هو الذي وصل لدرجه يميز فيها بين الامور ا ل م ت ب ا ي ن ة فاذا لم يكن مميزا ما يصلح اذانه واما اذا كان مميزا فيصلح اذانه و التمييز والذكور ل أ ن ن ا ذكرنا قبل قليل أ ن ا ل م ر أ ة لا يجوز لها أ ن تؤذن و إ ذ ا أ ذ ن ت يحرم الاستماع لصوتها فلا يطش ا ل أ ذ ا ن من ا ل م ر أ ة لا بد أ ن يكون المؤذن رجلا ل أ ن ه هذا هو الذي عرف في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم الإسلام والتمييز والذكورة ويكره للمحدث ويقراه ليس من شروط ص ح ة ا ل أ ذ ا ن أ ن يكون انسان متوضئا فيجوز للمحدث أ ن يؤذن ولكنه م ع ا ل مكروه جائز ب ع د ك ر ا ه المكروه هو الفعل الذي يساب تاركه ولا يعاقب فاعله يثاب مكروه للانسان المحدث أ ن يؤذن وللجنب أ ش د ك ر ا ه ة اذا كان م ح د ث مكروه و أ م ا الجنب و فهو أ ش د كراهه ل أ ن الجنب و لا يجوز له ان يمكث في المسجد, لو أن يمكث في المسجد؟ فهو على اقتراض أ ن ه يريد أ ن يؤذن وان يقيم فهو سوف يؤذن ويقيم خارج المسجد ف إ ذ ا كان ا ل أ ذ ا ن مكروها للمحدث و ا ل ج ن ب كان ا ل أ ذ ا ن أ ش د ك ر ا ه ا ف ا ل ق ا م ه اشد من الاثنين ل أ ن الاقامه غالبا تكون ضمن المسجد فهو في هذه ا ل ح ا ل ة يقيمون الخارج المسجد بدل ذات ك ر ا ه و ي ك ر ه ل ل م ؤ د س ي و ي ل ج ن و ا ب ه ذ ا ل ا ش ي و ي ق ا م ة ا ب ل ا وليس حراما ل أ ن ه ليس من شروط ص ح ة ا ل أ ذ ا ن و إ ق ا م ة أ ن يكون ا ل إ ن س ا ن م ت و ض ي ا ويسن في المؤذن أ ن يكون ص ي ت ا أ ن يكون ص ي ت ا أ ي عالي الصوت لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن زيدك الذي ذكرناه قبل قليل قاله ب القه ن س ب ة الأذان ل على بلال ف إ ن ه أ ن د ى منك صوتا أ ي أ ب ع د ولان فيه زياده في كتب لاغ فيندب ف في المؤذن أن يكون ي ص ان ح س الصوت يكون صيتا حسن الصوت صوته جميل لأن الصوت جميل الجميل لأن فيه ت أ ل ف في القلوب الناس يرغبون ب س ر ا ع ه بينما الانسان إ ذ ا كان صوته قبيحا والحسن و ا ل ط ب ح هذا م فضل الله تعالى ليس للانسان كسب فيهما فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الانسان لصوته ق ب يكون ح ربما ي منكر بعض الناس ربما يكون ل ي مرغب ف ي ن ب ه ب المؤذن ان يكون صوته عاليا وان يكون حسنا ويسن صيت حسن الصوت عدل, عدل. ليش؟ قال لان ل قال ل أ المؤذن يخرج إ ل ى المناره ة إلى ل ا وربما ي ع نظر ي البيوت أمامه ربما ن إ ل ي ه ا إ ذ ا لم يكن عدلا ب أ ن كان فاسقا فالمندوب يكون عدل هذا أولا وثانيا إ ذ ا لم يكن عدلا ب أ ن كان فاسقا ربما أ خ ل بمواقيت ا ل أ ذ ا ن وبناء على ذلك قالوا يندب أ ن يكون الرجل المؤذن عدلا ليقبل خبره عن ا ل أ و ق ا ت وليؤمن نظره إ ل ى العورات ويكره أ ذ ا ن ف ا ت ق وصبي ولو كان هذا الصبي مميزا ولو كان هذا الصبي مميزا ا لانه ب ي ل ي لا ب يقلب م ا ل يؤمن عليه ا ا الكذب ه فان يعلم نفسه أ ن القلم مرفوع عنه فمن المحتمل ان يكذب وبناء على ذلك ن ح ت ا ط في خبري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في أنه يعلم أن مرفوع عنه وأنه لا ربما أحلى بمواقف فيكره أن يؤذب وكذلك التكريف فيكره يكن الأذان الأذان يؤذب إذا إذا الصبي يعلم لا أحلى للصبيه في يأثى بطير بطير بما ربما أما أنه أن أن أعمى عنه كان لم معه معه فلا يكره ل أ ن بصير غير ا ل أ و ق ا ت ميت أ م ا إ ذ ا لم يكن معه بصير ربما توهم غروب الشمس و الشمس لم تغرب بعد ربما توهم وقت الظهر و وقت الظهر لم ي ح ن بعد لا يكره ل ل ل أ ع م ى أ ن يؤذن و يسن صيت ح ت ى الصوت عدل و ا ل إ م ا م ة أ ف ض ل منه في ا ل أ ص ح الان في عندنا خ ل ا ف ي ة ما بين الامام ابن القاسم الرافعي رحمه الله في المحرر وما بين الامام النووي في المنهاج الامام ابن القاسم الرافعي رحمه الله قال و الامامي ه أفضل ف منه في الأطح. الإمام افضل ل والانالمامة أ أ ح من ا ل أ ذ ا ن ر أ ي الامام الرافعي رحمه الله تعالى امام النووي قلت ا ق ل الاصح انه أ ف ض ل منها والله أ ع ل م هذه من المسائل التي خالف فيها ا ل إ م ا م النووي وقلت لكم إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف ا ل أ م ر المستدرع ي على, على الرافع ي أ و مخالفه ان ذكر ر أ ي الرافعي أ و ل ا ثم ت ع ق ب ا هذا مخالفه و إ ل ا ب أ ن قال قلت ثم قال ف ي آ خ ر ا ل ك ل ا م الله أ ع ل م ولكن يقول لك ان ع ي ر المحلفه ف يستغرق في المحلفه ر إمامه و ي س ت ل ر ق في المحلفه ق ا ل ويستغرق ع ا في ا ل ل تعالى ه عنها ه م ا ل م ؤ ذ ن ن و ولخبري إ ن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم و ا ل أ غ ل ة لذكر الله رواه الحاكم وصحح إ س ن ا د ه ولدعائه صلى الله عليه وسلم له أ ي للمؤذن ب ا ل م غ ف ر ة و ا ل ا ت م ا م بالارشاد و ا ل م غ ف ر ة أ ع ل ى من الارشاد ويسلي من صلح ل ل أ ذ ا ن والامامه جمع بينهما واحد يصلح يسن لمن صلح للاذان والتمامه الجمع بينهما قال في الروضه وفيه حديث حسن في الترمذي ويسن ان يتطوع المؤذن بالاذان تطوعا ليس موظفا طبعا هذا اذا لم يكن بحاجه اليه او لم يحدث نفسه عليه فان حبث نفسه عليه كما هو حال المؤذنين اليوم فلا مانع م ن لكن يبقى المتطوع أ ف ض ل من ا ل إ ن س ا ن الذي يحبس نفسه عليه و ي أ خ ذ عليه ا ل أ ج ر بخبر من أ ذ ن سبع سنين محتسبا كتب له ب ر ا ء ة من النار رواه الترمذي و غيره وفي ر و ا ي ة من أ ذ ن خمس ط ل و ا ت إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و أ ن يكون ا ل أ ذ ا ن بقرب المسجد والا أ يكتفي اهل المساجد ا ل م ت ق ا ر ب ة باذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد على انفراد ويكره ان المؤذن أو غ يخرج ر ويكره ه ي أن من المسجد بعد الاذان قبل ان يصلي الا لعذر او للانتقال الى مسجد اخر كان, كان الانسان يلقي درسا في مسجد ف أ ذ ن عليه وهو إ م ا م في مسجد آ خ ر فخرج ما في كراهه في هذه ا ل ح ا ل م د ا ل ه ا ل ج م ا ع ة م و ج و د ة في هذا المسجد يذهب ويقيم ا ل ج م ا ع ة في م س ج د الثاني نعم م الا إ ل ع ذ ر وهذا من ا ل أ ع ذ ا ر ووقت ا ل أ ذ ا ن منوط بنظر المؤذن ا ل أ ذ ا ن من حق المؤذن ل أ ن هو ه الذي يراعي ا ل أ و ق ا ت ويضبطها ليس من حق امام ل إ ما يحتاج إ ل ى ا ل م ر ا ج ع ة و ا ل ا ق ا م ة ا لقوله م ا إنه الذي ا م م ن ا إ م م ا يقيم ن لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذن أ م ل ك ب ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ م ا م أ م ل ك ب ا ل ت ق ا م ة رواه ابن ع د ي من ر و ا ي ة أ ب ي هريره ة فلو أقام المؤذن أقام ا م م إذن بغير إ اعتد به ولكن ي ق و ل قد اعتدى على حق غيره و ا ل أ و ل ى له الا ي ق ع ع ل ى هذا ل أ ن ه حق ا ل إ م ا م وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم